Hvala نَنَا وَفِينَهُ يَقُومُ مِنْ أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس واتلوا عليه النبى أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن انتم قط من احد ولم يتقبل منا الاخر قائلا لا نقتولن ان كقولا ان ما من متق إِلَهِ يَا رَبَّكَ لِتَخُطُوَ لِي إِيمَانًا بِذَاتِ طِيْبٍ يَدِي إِلَيْكَ إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء لا اخيج فتقنلوا فاصبح من الخاسئ